لا يا لينما أبصر ظلام يذكرني سوادك بالحدي د كل قصايدي تأتي تداعا إذا ما جئت ترفل في الوادي إذا ما جئت ترفل في الوهاد فهاك خلق عقيدة والغفاء أتاه السم والرم في الوسادي فكم أعطى الإله عهود حر بأني على الطريقة والسداد فهلك خالع قيدتي والوفادي أتامو السعد في المسادي فكم أعطى لنا عهود حر بأنني على الطريقت والسداد أقوم خطب في صف الليالي وحين الباس لا يثنيه عادي اقاما على الحمام وفي النزال يوالين في الاله هكذا يعادي يوالين في الاله هكذا يعادي وان دهم العدو ديارا كليث الوعب يفتك بالأعادي في الوادي بالأعادي بالاعادي في الكري يت لا يبارا يساق القوم كاسا من مهادي يساق القوم كاسا من نهادي عيد الخل لاعادي في النار وزاد لومه بتر الجهاد اخو عزم ولم يثني يوما ظلام مسجني حر الجناذ ولا مسجني حر الجناذ الامر ثم اردا قد قضاه بساحات المعارك والقيود وصور للأرامل أو لقربا وللأيتام ما بسوط الأياد فأربع ثم أربع قد قضاها بساحات المعارك والقيود وصول للأرامي أو لقربا وللأيتام مبسوط الأياد وإن أقريت لم أوفيهما ذحا ولكن سوف أبقى على الوداد رحلت عن العيون فطيف سناك ناقش في الفؤاد فطيف سناك ناقش في الفؤاد سألت الصحبة أين ضريح في لي أجاب ضريحه في كل وادي أخى الهيجاء حين أتى لنا كذاكنا هائما وسط البلاد كذاكنا هائما وسط البلاد